بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرواء فالحاملات وقراء فالجاريات يسراء فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون 117. هذا الذي كنتم به تستعجلون 118. إن المتقين في جنات وعيون 119. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 121. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 122. وبالأسحار هم يستغفرون 123. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 124. وفي الأرض آيات للموقنين وفي 122. وفي السماء رزقكم وما توعدون 123. فورب السماء والأرض إنه لحق مذلما أنكم تنطقون 124. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ فَرَغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ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 قَالُوا فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُبَشِّرَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ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 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أُتِيتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ قَوَمًا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 114. قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 115. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 116. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 117. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم فَذِكْرُ الرَّحْمَنِ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ